وجيزة ولكنها فائدة مهمة وهذه الفائدة تجدونها كثيرا في كتب المصطلح أو في كتب علم الحديث وذلك أنهم يقولون في الراوي أو الراوي إذا قيل فيه تكثر في أحاديثه المراصيل إذا وجدنا راويا قالوا فيه تكثر في أحاديثه المراصيل وهذه العبارة عندما يستعملها المحدث ماذا يريد منها هل يريد منها الجرح والقدح أم يريد منها التعديل والمدح فإذا عندما تستعمل لابد أن نعرف ما المراد منها والمحدثون لهم استلاحات ورسوم طارة يصرحون بأنفسهم أن قصدهم فيها كذا وكذا وطارة بتتبع أقواله في الرواد وطارة يشرح ذلك من لازمه وهو من تلامذته الملازمين له فيشرحون ألفاظ خاصة يستعملها بعض المحدثين، فمثل هذه العبارة عندما تقال في الراوي يقولون تكثر في أحاديثه وفي رواياته مثلا المراصيل فهل يعني المحدث أن هذا الراوي ضعيف أم ماذا يعني؟ وهل هو مدح أم قدح قال العلماء هذه العبارة عندما تستعمل وتقال فراوي فهي في الحقيقة إلى القدح أقرب منه إلى المدح فماذا يعني؟ بقوله تكثر في أحاديث المراصب وهذا كمثل قولهم فلان رفاع فلان رفاع وهذا عكس هذه العبارة ومعنى رفاع إنه يرفع المراصب ويرفع المقاطع يأتي إلى حديث مقطع ويقول قال رسول الله فهذا يقوله فلان رفاع وهذا طبعا قبح صريح لكن إذا كان يرفع الأحاديث يقول حدثنا فلان أو بدون أن يذكر حدثنا فلان فإذا كان معروف عليه إذا كان الرجل معروف عليه أنه يرفع الأحاديث المقطوعة والأحاديث المرسلة وغالبا ما تكون ضعيفة وهي الأصل فيها الضعف المقطوع والبرصة لأن المحذوف مجهول لا ندري المحذوف أثقة أثقة هو أم ضعيف فلذلك عندما يأتي يرفع فهذا يقال فيه إيش يقولون فيه رفع رفع الأصل الأصل, الأصل إن هذا قدح هذا الأصل لكن إذا كان هناك بعض الصور فذلك استثناء لكل قواعد ولكل قاعدة استثناءات خاصة استثناءات خاصة بها فكونهم قالوا تكثر في أحاديثه المراسل يعني أن الراوي لا يعتني بماذا بالأحاديث المسندة لا يعتني بالأحاديث المسندة فإذا قال فلان تكثر في أحاديثه المراسل قالها حافظ للحفا فلان تكثر في أحاديثه المراسل يعني في الخاص. خاص نقول إن هذا الراوي يكون أو تكون أحاديثه غير مسندة أو هو لا يريد أن يعتني بالأحاديث المسندة إنما يروي لنا الحكايات ويروي لنا المقطوعات ويروي لنا المناصر ولا يبالي لا يبالي صح ذلك أو لم يصح وهذا يكون حال غالب من غالب أصحاب المواعب أصحاب المواعب ويكون غالب أو يكون أيضا حال أهل الرأي يكون حال أهل الرأي لأنهم لا يشتغلون بالمسند من الأحاديث فلذلك يكثر في أحاديثه ماذا؟ المراصيل هذه في الحقيقة تدل على أن الرجل لا يعتني بالأحاديث الصحية المسندة ولذلك كثر في أحاديثه المراصيل والمقاطع. لأنه يعتني بالحكايات ويعتني بالمواعظ ويعتني بماذا؟ بالمراصر ومعنى هذا أنه لا يدل حديثه على الصحة ومعنى هذا أيضا لا حاجة لما معه من المراصر لا حاجة لما معه لماذا؟ من المقطوعات والحكايات والمواعظ والمراصر وهذا أيضا الذي يكون بهذه المثابة غالب ما يكون ماذا؟ ما يكون ضعفه واضحا إذا أسند عندما يسند يكون يقع في أخطاء كثيرة لأن أصحاب الوعد وأصحاب الحكايات وأصحاب هؤلاء يقعون في مثل هذه الأخطاء على كل ولخص لكم إذا قال المحدث فلان تكثر في أحاديثه المراصل فهذا دليل على أنه لم يعتني بالأحاديث المسندة إن اعتنى بالمراصل والمقاطير أو المقطوعات أو الحكايات أو المواعي وهذا غالبا ما يكون من الوعاظ. ومن أصحاب الرأي ومن بعض الفقهاء ومن بعض الفقهاء بل ومن بعض الصالحين فمعنى هذا أنه لا حاجة إلى ما عندهم من ماذا؟ من الروايات المقطوعة فإذا أسندوا أتوا بالطامات فإذا أسندوا أتوا بالطامات على أن الحكايات على أن الحكايات كما ذكر تلميذ شيخ أبي تلميذ أبي حنيفة أو الشيخ محمد محمد الحسن الشيباني الإمام من خواص أبي حنيفة يذكر عن شيخه أبي حنيفة النعمان أنه قال الحكايات عن العلماء ومجالسهم في رواية ومحاسنهم الحكايات عن العلماء ومجالسهم أو قال ومحاسنهم أحب إلي من كثير من الفقه لماذا؟ لأنها آداب القوم وأخلاقهم لأنها آداب القوم وأخلاقهم فكانوا يرون أن الحكايات يستفيدون منها سيرة الشيخ بل ويأخذون منها صورته يأخذون سيرته وصورته حتى قال بعض السلف الحكايات جند من جنود الله. الحكايات جند من جنود الله يثبت الله بها قلوب أوليائه. يثبت الله بماذا؟ بها قلوب أوليائه. ها؟ الحكايات جند من جنود الله تعالى يثبت الله بها قلوب أوليائه. وقد ذكر ابن الجوزي وذكر غيره عن مالك بن دينار هذا من الزهاد ومن الصالحين ذكروا له عبارة جميلة يقول الحكايات تحف الجنة الحكايات تحف الجنة فلذلك كانوا يرون أن الحكايات جند من جنود الله حتى قال الجنيد الحكايات جند من جنود الله عز وجل يقوي بها إيمان المريدين يقوي بها إيمان المريدين فقيل له هل لهذا من شاهد هذا الكلام الذي تقول هل عليه شاهد من القرآن أو من السنة قال نعم من القرآن قوله تعالى وك وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك فؤادك يعني قلبك ومنه هو كما سيأتي إن شاء الله الفائدة هو ما يستنبطه ويفهمه الإنسان فذكر في سورة يوسف هذه الآية تبين على الحكايات جند من جنود الله يثبت الله بها قلوب أوليائه يثبت الله بها قلوب أوليائه حتى كان بعضهم يقول استكثروا من الحكايات استكثروا من الحكاية فإنها درر فإنها درر وربما كانت فيها الدرة اليتيمة يعني التي تنفعك ربما كان فيها الدرة اليتيمة معنى أنها درر كثيرة ولكن ربما تكون فيها واحدة ستفيدك دين ودنيا دين ودنيا ولعل كما كان يقول الإمام أحمد ويقول عبد الله المبارك لما قيل له إلى متى في يدك؟ قال من المحبرة إلى المقبرة في الواقع. لعلي كما قال لعلي لم أكتب الكلمة التي تنفعني. لعلي لم أكتب إلى الآن لم أكتب الكلمة التي تنفعني. فلذلك الحكايات تحف الجنة. الحكايات جند من جنود الله. الحكايات ضرة ربما كانت فيها ضرة يتيمة. هكذا كان يقول السلف رضوان الله. تعال علي، فلماذا ذكروا أن الذي يعتني بالحكايات ويترك المرفوعات غالبا ما يقع له الخلط وتقع له مراسيل وإذا أسندا يخطئ كثيرا إذا أسندا يخطئ كثير ونقف هنا ويكفي هذا علم من الآن هذه الفائدة اليوم أنهم إذا قالوا في الراوي تكثر في أحاديث المراسيل معنى أنه لا يعتني كثيرا بالأحاديث المسندة وإنما يعتني بما هو كان في زمانه يعني كان في زمانه من الحكايات والمواعيد لأنهم يأخذون على المواعيد وعلى الحكايات يأخذون الأموال كما يفعل الآن من يركب المنابر المنابر تشكو إلى الله من الركاب يصعد على المنبر وجعل المنبر كان يرتزق منه لا, لا يعرف أنه عندما يصعد المنبر فهو يمثل شخصية رسول الله فهو نائب رسول الله ورسول الله لم يكن منافقا نعود بالله ورسول الله لم يكن يحال فهو الإنسان عندما يصعد على المنبر فينظر وزارة الأوقاف تعطيه الأموال لا يستطيع أن يتكلم في الفساد الموجود يعني الخمر وزارة الأوقاف عندما تعطي الرخصة على الخمر لا يستطيع أن يتكلم علاش لأن أي واحد في الغالب إذا كان رزقه مع الدولة الظالمة فهذا لا, لا يوثق به لا بعلمه ولا بدنيه والعياد من الله ولذلك كانوا يقولون ليس له من ذنب إلا أن الله رمى به إلى السلطة وإذا رأيتم من يأتي أبواب الصلاطين فاتهموه فعلى كل هذا الأصل غالب طبعا حتى بعض علماء كم ينكرون ويردون أحاديث من فعل هذا على أنه هذا ليس بطعن في الحديث والصحيح أن يقال المؤمنين بغي أن يتورع وأن يفئر على أبواب الصلاطين ويحاول يحاول ما أمكن أن يكون زاهدا أن يكون زايداً في مأديه، فكما زايدوهم فيما عنده من العلم، فليزهدوا. لا نقول كما قال أحد العلماء عندما قيل له أنتم تأتون أبواب الصلاة والصلاة زاهدوا في علمكم. قالوا لأن نحن وأنتم تحبون العلم ولم ت المال ولم تزهدوا فيه. قال إننا نحن نعلم قيمة المال والصلاة يجهلون قيمة العلم. فلذلك زايدوا فيه والصحيح أن يقال المفروم أن يكون العالم معززا مكرما معززا مكرما وهنا أذكر القصة التي وقعت الحسن الثاني مع الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عندما كان الشيخ الألباني أراد أن يزور المغرب وإذا به اتصل به بعض الحجاب الملك الحسن الثاني فقالوا بأن الشيخ الألباني عرفه بقيمته العلمية والحديثية وأنه وأنه وأنه قال ما المطلوب قال يعني ينزل على على المكرم المعزز قال ينزل في الفندق خمسة نجوم خمسة نجوم فاتصر بالشيخ الألباني الذي توسط فغضب غضب شديد غضب غضبا شديدا الشيخ الألباني قال لا أقبل ولا شيء مما تذكر فقال له شوف ينزل على نفقة الدولة ثانيا طبعا عندما يكون على نفقة الدولة ليس على نفقة الشخص إنما على نفقة المسلمين ثانيا أن يكون معززا مكرما وأن تكون سيارات تتبعه وثالثا أن تكون مخطوطات رحنا إشارته فقابل الشيخ الألباني واحد قابل المخطوطات فقط أما أن ينزل قال أنزل عند أي أخ. قال فلما اتصل بالحسن تاني وأخبره أن الشيخ الألباني رحمه الله اعتذر فماذا قال له انظر قال له رجل عالم قال هذا عالم يعرف الله أس وجل هذا عالم زاهد في الدنيا هذا عالم يعرف قيمة علمه انظر يعرف قيمة علمه، فهكذا كان السلف رضوان الله تعالى عليه، فلهذا ذكرنا هذه لأن للأسف عندما يصعدون على المنبر ويقولون قال رسول الله وما أكثر الكذب وما أكثر الأحاديث الموضوعة وما أكثر الحديث المكلوبة حتى أهل الرأي كانوا يضعون يعني قاعدة في الرأي ثم يضعون له يركبون له اسمالي هذا واحد في الإمام أبي حنيفة رضى يعني أن يؤيد مذهبه وأن يضرب مذهب الإمام الشافعي محمد بن إدريس. فقال حدثنا فلان عن فلان وضع إسنادا. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إدريس أضر على أمة من إبليس. وآخر أيضا ما جاء إلى الوطن قال حب الوطن من بالإيمان. وآخر قال أيضا الله مكثر حسدنا. إيش هذا؟ هذا حديث؟ الحديث. ثم جاء آخر أيضا فماذا قال؟ قال يعني كان عنده خيانت. يعني ولعله وتأخر عليه كأصحاب الحرف للأسف لا يتقون الله فقال حدثنا فلان عن فلان قال قال رسول الله الخياطون عداء الله وهكذا وضعوا أحاديث في العدس وضعوا الأحاديث في جرجير وضعوا الأحاديث في حتى وضعوا الأحاديث في أشياء لا قيمة لها لا قيمة لها فلذلك الحمد لله وضعوا لهم تاريخ فافتضعوا فالذي يأتي الآن وينقل يكونوا ناقلا نخشى أن يندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار حتى بعضهم قال لا أبدى أن يندرج علاله والصحيح لا يعني ينبغي أن يتعلم إلا إذا كان يتعمد فهذا شيء آخر هذا شيء آخر نعم نبدأ إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم باب مسح الرأس كله لقول, لقول الله تعالى لا لاحظوا ركزوا ولعلنا إن شاء الله نقف وقفا لأن هذه مسألة خلافية ومسألة فيها كلام طويل مسألة مسح الرأس وكما نقول لكم دائما على أن البخاري يأخذ يأخذ فيقه من ماذا؟ من فقه البخاري يأخذ من تراجمي حتى بلغ بعضهم وقال تراجم البخاري كلها بكرام يفتضها أحد فماذا يرى البخاري؟ باب مسح الرأسي لماذا قال كله؟ كله، فلم يقول ها هكذا كله يعني هكذا فقط كيف ما اتفق له باب مسح الرأسي كله كله أولا إنما الخلاف في الباء من قوله تعالى وامسحوا برغوسكم واش الباء تفيد التبعيد أم تفيد الإلساق أم زائد للتأكيد طبعا لأنها سبقا قلنا لا يوجد شيء في فالقرآن زائد فهناك من نصر أن المسح هو بعض الرأس وهذا ماذا بالشافعية وقد ذكر ابن العربي إحدى عشر قولا على أن مسح الرأسي وردت فيه أقوال كثيرة وردت فيها أقوال كثيرة ولذلك البخاري قال باب مسح الرأس كله فهو على مذهب من يرى وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك ورواية للإمام أحمد ومذهب الصحابة لكن هناك قول وأيّده الشافعية على أنه الباء في قوله على أنه الباء في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم أي بعض رؤوسكم فزعموا أن الباء تدل على الطبعيد فكأن ربنا عز وجل قال وامسحوا بعض رؤوسكم إذا جعلنا الباء للطبعيد وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بعض رؤوسكم والجمهور على أن الباء للإلساق على أن الباء للإلساق فيتناول الجميع أي ألسقوا ألسقوا فإذن هنا حتى من قال الإلساق ومن المالكية يعني بالغوا أيضا والمفروض هناك من ينكر المسح حتى على العمامة كما سيتي إن شاء الله فإذا إذا كانت الباء البأزة هنا فيكون أيضا بوجوهكم يعني وامسحوا بوجوهكم واغسلوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة، فتكونوا معطفا إذا جعلناها على مذابي من يرى أن العطف على الجر، أي بعض أرجلكم، وهذا بعيد طبعا. كما نقول أيضا إن الباء هنا كما قالوا غير صحيح، غير صحيح. حتى إذا في التيموم مسحوا بوجوهكم يعني الباء نقول للطبعي، معنا بعض مسحوا بعض وجوهكم، ولذلك قال. قال علماء اللغة أهل العلم باللغة لا يعرف أهل العربيات وجها بذلك لا يعرف ولذلك أنكر الإمام سباويل هذا في كتابه عنده كتاب اسمه الكتاب وهذا بالغلبة إذا أطلق في النحو الكتاب ينصرف إليه قال ابن برهان من زعم أن الباء تفيد الطبعي، فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرف، فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرف. يعني جاء بقول لا يعرفه اللغة، فكيف يأتي ويقول على أن الباء للطبعي؟ ولذلك الإمام الشوكاني في نيل الأوطار ذكر أن من زعم أن كونها للطبعير فقد أبعد النجاح وذكر أيضا أن سبوين رد ذلك في خمسة عشر موضعا في كتابه في خمسة عشر موضعا راجعوا الكتاب وستجدون هذا رد كون الباء للطبعير فلذلك هناك من قال هي للطبعير وهناك من قال للإلساق وهناك من قال إيش زائد للتوقيع زائدة للتوقيف. وتعلمون أنهم قالوا ومسحوا برؤوسكم إذا اعتبرواها للطعن، فمعنى إذا مسح كما ذكر من عربي على مذهب الشافعية أو مذهب بعض الشافعية إذا مسح شعرة واحدة هل يعتبر ماسحاً؟ على مذهب الشافعية نعم يعتبر ماسحاً، ولكنه الصحيح لا يعتبر ماسحاً. لأن هذا لم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والوضوء عبادة والصلاة عبادة فلا بد أن نأخذ من ماذا؟ من الكتاب والسنة الكتاب صرح والسنة صرحت علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتوضع كما علمنا علمنا عليه الصلاة والسلام كيف نصلي بل حتى إنه صلى فوق المنبر وركع فوق المنبر والما أراد أن يسجد لم يتسع له المكان فنزل إلى الأرض وسجد ولما فرغ من الصلاة قال إنما فعلت هذا لتأتموا به قال اللام من أجل أن تأتموا به كما قال في حديث رواه الشيخان من حديث مالك الحويرث عندما جاءوا وفدا إلى النبي جاء وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم شلبا فقالوا يعني كأنهم أرادوا يرجعوا كانوا اشتاقوا أهلهم فزودهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدنيا وزودهم أيضا بالمواعب ثم أمر علمهم وأخبرهم أنه إذا دخل الوقت يؤذن أحدهم ثم قال يعمكم أعلمكم ثم قال بعد ذلك صلوا كما رأيتموني أصلي صلوا كما رأيتموني يعني علمنا كل شيء ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح شعره ويقال له إنه ماسح. إنه ماسح لا فلذلك الأقوال التي ذكرت إفهمها جيد من أين أخذت؟ أخذت من كون الباء تدل على التبعير وهذا ضعيف وقد رضه سلوي في 15 موضعا وأبن برهان يقول من زعل أن الباء للتبعير فقد أتى أهل اللغة بما لا يعرفون والقول الثاني قالوا بأنها زائدة للتأكيد أنا لا يوجد حرف في القرآن زائدة القول الثالث والذي رجحه العلماء للإلساق للإلساق فإذا كانت توجيه صحيحا والباء أيضا للإلساق هذا قول صحيح فينبغي أيضا أن يكون توجيهه صحيح وأن يكون فهمه صحيح وليس قبيح فاحتل من كر ماذا احتل من كر المسح على الغفين عفوا ال العمام احتل من كر المس على العمام فمن أراد أن يرجع إلى العارضة لابن العربي أو يرجع إلى كتاب أحكام القرآن فقد توسع هناك في مسألة المسح فقد توسع الكلام على مسألة المسح إنما كما سيأتيكم إن شاء الله هل المسح ركزوا معي جيد هل يبدأ من مقدم الرأس أم من مؤخر الرأس الذي ورد في الحديث لفظاني اللفظ يبدأ من مقدم رأسه يقبل به ما ويدل وفي رواية يبدأ من ماذا؟ من ما مؤخر رأسه إلى مقدم رأسه هذا إذن ماذا نقول في هذه المسألة؟ رواية الحفاظ المتفق عليها من المقدم إلى المؤخر هذا باتفاق متفق عليها ولكن هناك رواية صححها بعض العلماء أنها تكون من ماذا من المؤخر إلى المقدم إلى المقدم هنا أقبل بهما وأدبر وفي رواية أدبر بهما وأقبل هذا قال العلماء مبني على قاعدة عند علماء الأصول شنو هي هذه القاعدة؟ فهموا هذه القاعدة جيدة هل ما هل ما يسمى من الفعل؟ هل يسمى الفعل؟ أو لا قاعدة هكذا يسمى الفعل؟ بمبدأه أم بمنتهى هل الفعل يسمى بمبدأه أم بمنتهى فالذي قال يسمى بماذا بمبدأه فيكون على الرواية الأولى بدأ من المقدم الأصيح إلى مؤخر والذي قال يسمى بماذا بمنتهى فتكون على الرواية الثانية إذا قلنا بصحتها وحتى رجح العلماء أنها صحيحة ولكن قالوا بأن الواب لا تفيد ترطيبا لا تفيد ترطيبا فإذن من هنا جاءت القضية قضية الخلاف كون الفعل عند الأصوليين يسمى بمبدأه بمبدأه أم بمنتهى وهذه مسألة خلافية هذه مسألة منية على هذه القاعدة اللي قلنا عندهم هل يبدأ هل يسمى الفعل بمبدأه أم بمنتهى أم بمنتهى؟ طيب نعم رواية الخفاف والأكثر على أنه يبدأ من مقدمة رأسيه ولكن إذا أردنا أن نجمع بين هذه واحتج قال بعض علماء الشافعية قالوا لو بدأ من ماذا من مؤخر الرأسي هل يصح يصحوضه؟ قالوا الجواب نعم وضوء صحيح ولكنه ترك الأولاء وضوءه صحيح ولكنه ترك الأولى لأن رواية الحفاظ فيها من المقدم إلى المؤخر من المقدم إلى المؤخر طيب يبقى الإشكال هنا إذا قلنا على أن الباء ليست للطبعين والذي يبين ذلك حديث الذي سيأتنا إن شاء الله هو حديث عبد الله بن زيد هذا سيأت فهذا حديث عبد الله بن زيد يرد ما قيل يرد ما قيل على هذا للطبعي فسيأتي فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ذلك وفي رواية بدأ بمقدم بمبدأ بمؤخر رأسه ثم ذهب بهما ثم ذهب بهما إلى قفا ثم ذهب بهما إلى قفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدا منه هذا سيأتي إن شاء الله هذا هو اليوم طيب قبل أن ندخل في الحديث أولا أنتم تعلمون مسألة الأذنين الحديث الأذنين من الرأس هذا الحديث ضعفه الدار القطني وضعفه ابن القيم وضعفه كثير من العلماء ولكن الشيخ الألباني له فيه أقوال طارة ضعفة وطارة صححة وطارة حسنة ولذلك إذا كان عندهم كتاب في مجلدين في يسمى تراجعات العلامة الألباني إما تراجع من الصحيح إلى الضعيف أو من الضعيف إلى الصحيح أو من الحسن إلى الضعيف أو العكس فهذا يذكر على أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى مر مراحل ثلاث في هذا الحديث ولكن ومع ذلك رجح أنه حسن رجح أن الحديث حسن معنى أن الحديث إذا قلنا بأنه حسن فيكون حكمهما حكم الرأس. إذا قلنا بأن معنى أنه يمسح رأسه ويمسح معهما الأذن يمسعه معهما الأذنين لماذا؟ لانهما من الرأس والحديث على قول بحسنه أو بتحسينه فنقول فيه إن كان القبطان وغيره ضعفوه والدار قطني والأبن القيم فنقول على أن الحديث إن كان صحيحا زال الإشكال وإن كان حسنا أيضا زال الإشكال فتكون الأذنان من الرأس فتكون الأذنان من الرأس فيكون حكمها حكم ماذا؟ حكم مسح ماذا؟ مسح الرأس فإذا كان حكمها حكم مسحها على القول بأن الأذنان منهم هناك من قال بأن الأذنين مسحوما سنة كالمالكية وغيرين قالوا مسحوما سنة علاش لماذا؟ قال ليس عندنا دليل يدل على الوجوب وهذا الحديث قالوا بأنه ضعف فلو صح إذا قلنا بأنه صحيح فآن ذاك ينبغي أن يقفوا مع الدليل وعلى القول بأنه حسن على القول بأنه حسن فيكون واجب يكون من الرأس وقد ذهب أئمة كبار من كبار التابعين على أن الأذنين من الرأس سعيد بن المسيب هو إمام الأئمة وعطاء إمام الأئمة والحسن إمام الأئمة الحسن البصري وابن سيرين بل وسعيد بن جبيل نفسه يقول على أنه ما من ماذا من الرأس وهو قول الثوري وقال به محتة نخع إبراهيم نخع وهو من كبار التابع وقال به كثير من العلماء فقالوا بأنها من الرأس وهو قول أصحاب الرأي وقول لمالك لمالك لذلك يقولون على أن الإمام مالك على أن الإمام مالكا يميل كثير لأهل الرأي وهذا بعيد طبعا هذا بعدي، فإذا هو قول لهؤلاء الكفار، وقول أيضا حتى للثوري يعني الرأي وللثوري ولمن آخر والإمام مالك بل ورواية للإمام أحمد ورواية للإمام أحمد قالوا إذا هما ماذا هما من من الرأس؟ فإذا قلنا بأن الأذنين من الرأس هل نحتاج إلى أن نجدد لهم الماء أم لا نحتاج؟ لا نحتاج هما من الرأس يعني نمسحه هكذا نفس الماء الذي مسحنا به الرأس نمسح به الأذنين لا نحتاج لأن آمدا الماء للأذنين ولذلك شغل ألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة ذكر أنه لا يوجد في السنة ما يجب تجديد الماء وأخذ الماء جديدا للأذنين على أنه بعد ذلك تراجع وقال على أنه نبعني بعض الطلبة بأن هناك حديث حسنا قال ما رجعت إلى به وجدته حسنا لكن عدم التجديد للماء. يعني لا يجدد للأذن للماء وإذا فعل لا تثيب عليه أخذ بالحديث الحديث الذي حسنه العلماء أخذ الحديث الذي حسنه العلماء أما مسح الرأس فحتى ولو كان الماء في اللحية وفعل به هكذا وبلل به الأصاب ليجوز له أن يمسح به ماذا؟ أن يمسح رأسه ويمسح به أذنه قد مسح برأسه من فضل ماء كان في يده صلى الله عليه وسلم مسح بماذا؟ برأسه من فضل ماء كان في يدي دون أن يجدد الماء كما سيأتي إن شاء الله في حديث عبد الله بن النعم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أدخل برأسه لاحظوا مسحه صلى الله برأسه ثم أدخل أسبوعه والسبابة هذا السبابة قيل إنها سميت سبابة لأنها عند الساب تشير به وقيل كلها السبابة لأن بها يوحد الإنسان ربه وعز وجل أدخل السبابة لاحظوا ودخل أسبوعي السبالتين في أودني ومسح بابهامهما ظاهر أودني ومسح بابهامهما ظاهر أودني هكذا ظاهر أودني أما الداخل فيكون بالسبابة ويتتبع هذه هكذا هذه المطويات في في الأودن بالسبابة وظاهرهما بماذا بالابهام وظاهرهما بالابهام نص على هذا ماذا نص على هذا العلماء ولو فعل العكس هذا صحيح أيضا يصح وضوؤه ولكنه ترك ماذا ترك الأولى ترك الأولى واضح هذا بقيت مسألة أخرى مسألة مسح على الإمام ومسألة مسح على القالن سوى أو على الخمار أو على أي شيء يكون على الرأس على أي شيء يكون على الرأس ركزوا مع جيد وهل ما يقال في المسح على الخفين يقال على المسح على العمامة أو الطاقية أو القلنسوة الطاقية يعني بدأ جهت القلنسوة عرمت فقط هل معنى هذا نفس ما يقال في المسع الخفين يقال المسع العمامة أو المسع الخمار هناك من العلماء من قال لا بد أن يلبس العمامة وهو متوضّع أو أن يلبس الطاقية وهو متوضّع على وضو لا بد من ماذا ركزوا معي جيدا أقول ماذا قال الفقهاء ثم أقل... نقول الراجح إن شاء الله قالوا يمسح على رأسي في الوضوء ثم يلبس العمام واضح طيب ثم أراد أن يتوضى أمرة يمسح على العمام خلاص مسح على العمام فقالوا إذا لبسها على غير طهار لا يجوز له المسح عليها هذا كلام بعض الفقهاء الآن تذكروه هذا تذكروه الآن كما قالوا أيضا في مسألة التوقيت ما قالوا على الخفين قالوه على ماذا ماذا قالوا على العمامة أو على الطاقية على العمامة أو على الطاقية والصحيح ما لبست المرأة الخمار أو رجل العمامة أو الطاقية أو الطاقية فماذا نقول له؟ نقول لهم لا يحتاج إلى أن تكون ماذا؟ على وضوء لا يحتاج حتى ولو كان على غير طهارة ولبسهما وأراد أن يمسح عليهما فنقول له لا بأس لأن الذي ورد ماذا؟ الذي ورد ورد على الخفين على الخفين أما هذه مسألة رخصة لا تحتاج إلى طيب هناك مسألة أخرى التوقيت الصحيح التوقيت لا أساس له من الصحة في مسألة المسعى للعمامة أو على الخمار للمرأة أو على الطاقية للرجال لا أساس له من الصحة والقياس هنا في غير محله القياس هنا في غير محله طيب ما هو المستحب في الرأس مسحة واحدة كما هو قول ابن عمر مسحة واحدة هكذا أم مسحتان أم ثلاث أقوال ثلاثة أقوال ثلاثة القول الأول يمسح مسحة واحدة القول الثاني يمسح مسحتين القول الثالث يمسح ثلاث مرات، والذي قال ثلاث مرات هو قول أنس وقول سعيد بن جبير وجماعة من التابعين وجماعة من التابعين وروايات الإمام مالك، والذي قال يمسح مرتين، والذي قال يمسح مرتين أيضا قول الصحابة وقول بعض مالهم بعض التابعين. والراجع إن شاء الله الأمر فيه ساعة إنما الخلاف في ثلاث مساحات هذا الخلاف في الثلاث الخلاف في الثلاث إنهم ذكروا الحديث هل هو صحيح أم لا فقد وردت رواية كما سبق لنا وستأتي إن شاء الله رواية فيها ثلاث وردت رواية في مسند الإمام أحمد مساحة ثلاث مرات هذه الرواية بعضهم قال على أن هذه الزيابة لا تصح والكثير من العلماء قالوا بأنها صحيحة فإذا قلنا بالصحة فنقول إذا مسح مرة واحدة فهذا هو الذي رجحه أبو حنيفة ورجحه كثير من الصحابة وإذا مسح مرتين هذا أيضا رجحه سعد بن جبير وغيره، وإذا مسح ثلاث نقول ما قالوا في ملء ما قالوا في حالات الوضوء وصفات الوضوء قالوا مرة مرة مرتين مرتين ثلاثا ثلاث, ثلاث. إذا المسح طيب يبقى الإشكال المرأة إذا كانت عندها شعر لفائف عندها ضفائر وليس بالضرورة المرأة فقط الرجل عنده ضفائر هل يتتبع الضفائر أم لا يتتبعها هل يتتبعها أم يكتفيها كذا دون أن يتتبع الجواب دون أن يتتبع ومن قال بأنه يتتبع ليس له دليل لأن هذا المسح مبني على ماذا؟ مبني على التيسير مبني على التيسير وإلا لو الغسل أفضل ولكن العبادة ليست بالرحل العبادة ليست بالرحل المسح وحده صفة المسح على العمامة صفة ثانية المسح على الرأس والعمامة صفة ثالثة ثلاث صفات فهموا هذه الصفة وكلها وردت وكلها وردت بأسانيد صاياح إما أن تمسح على الرأس مجردا وإما أن تمسح على ماذا على بعض الرأس والعمامة وقد ثبت من حديث عمر بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ساح على الإمامة وخفيه في الرواية رآه يمسح على إمامته وخفيه يمسح على إمامته وخفيه ورد عن بلام يمسح على الخفين والخمار والخمار والخمار العلماء قالوا بأنه ما يخمر به الرأس. والمراد به للطاقية تدخل هنا وتدخل حتى كل ما يغطى به شعر الرأس ويدخل حتى خمار النساء على أن خمار النساء ورد فيه إيش؟ ورد فيه نص صريح ولكن الصحيح أن يقال الخمار ما هو الخمار ومنه الخمر الخمر يغطي العقل ويزيل آلة التكليف ومن ثم حر الله عز وجل أكرمك بالعقل وأنت تأتي تغيب عقلك فيكون لا فرق بينك وبين البهينة على أن البهينة تتميز بالنطق وتتميز بماذا؟ بالمعاني والفهم فإذن الحالة الأولى ما هي؟ الحالة الأولى المسحى الرأس مجرد الحالة الثانية المسحى العمامة أو على الخمار النبي صلى الله عليه وسلم يا رأيته يمسح على عمامته وخفيه هذا العمامه خلاص وقال أيضا رأيته و على الخمار شنو هو الخمار شنو هو الخمار نقل الخمار هو سطح الرأس كل ما يستر به الإنسان الرأس فالخمار جمع للخمار فعل خمر فيشمل ماذا كل ما يستر به الإنسان رأسه كل ما يستر به الإنسان رأسه يقال له إيش؟ يقال له الخمار. ها؟ جنة. أينها؟ فإذا قال العلماء يدخل فيه كل ما يغطي رأس الإنسان ويدخل فيه أيضاً خمار المرأة. خمار المرأة تمسع عليه. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حال أولى حال الثاني حال أولى المسح على الرأس وحده. والصحيح أنه لابد أن يكون كاملا ان البخاري قال باب مسح على الرأس كله كله ليرد على الشافعية الذين قالوا يمكن أن يستغني عن بعض الرأس وعن جزء الرأس إذا مسحه خلاص حصل لأن الباء للتبعيد وكذلك الحالة الثانية المسح على العمامة أو على الخمار أو على الخمار لأن مسح النبي وسلم على الخفين والخمار والخمار فإذا هذا النص الذي ورد فيه الخمار هذا هو اللي فيه كلام بين العلماء، وحديث المغيرة ابن الشعب رضي الله تعالى عنه عندما ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ هذه حالة ثالثة توضأ فمسح ناصيته أو مسح بناصيته وعلى العمامة لاحظ لا هذه هي النصية مسح ناصيته هكذا وعلى العمامة يعني هنا إما ركزوا هذه هذه هذه طريقة يرفع العماما قليلا يمسح على ناصية مع قليل من من الشعر ثم يمسح على العماما كذا أو أن يرد العماما ثم يمسح على كلين يكون قد مسح بين ماذا جمع بين المسح بعض الرأسي والعماما يعني مسح الناصية ومسح العمامة العمامة ويكونوا قد جمع بينهما هذا كما قال بن قدامة في المغني قال إذا كان بعض الرأس مكشوفا إذا كان بعض الرأس مكشوفا مما جرت العادة أن يكشف ماذا يفعل؟ قال يستحب أن يمسح عليه مع الإمامة مثلا الآخ هذا الطاقي ينظر عنده قليل من الشعر خارج او لا هكذا هكذا العاده انهم يفعلون هذا ولا سيما الطاقي والقلنسوه يعني يترك بعض الرأسي والعادة انه يبقى هكذا غير مخمر، غير مخمم غير مغطى هذا جاءت العادة هكذا ماذا يفعل قال يمسح عليه ويمسح على العمامه نص على هذا الامام احمد نص على هذا الامام احمد وهو صريح انه مسح صلى الله عليه وسلم بناصيته وعمامته أو على العمامات كما ورد في الحديث المغيرة كما ورد في الحديث المغيرة طيب إذن إذا فأي من هذا الطاقية الآن عرفنا الحالات الثلاث شنو هي الحالة الأولى المسح على الرأسي وحده شنو هي الحالة الثانية المسح على على العمامة فقط المسح على الإماماء وبعض الرقص وهذا فيه دليل على من يرى أن من صلى حاس الرأس تكون صلاته باطنة هذا كلام باطل أو من قال بأنه يكون قد ارتكب المكروه وسند له بأثار أن عبد الله بن عمر رأى نافعا عبده يصلي حاس الرأس فقال له تحب أن تخرج هكذا قال لا قال فالله أحقه من تزين له والشيخ الألباني رحمه الله كان يشدد في هذه المسألة والراجح أنه يجوز أن يصلي حاسر رأس كما يجوز له أن يكون يصلي وهو مغتر رأس والمالكي يشدد قابل وتحت القفا إذا كان إماما إذا كان إماما وهذا رأي لبعض المالكية هذا رأي لبعض المالكية والصحيح يقال على أي حال يحصل تغطية العورة تكون صلاته صحيح فهذا إلا أن الإنسان ينبغي أن يتجمل للصلاة خذ زينتكم عند كل مسجد والمراب المجد صلاة عند كل صلاة كما كان زي العابدين وكما كان غيره من السلف كانوا يتزينون للصلاة كما يتزين الواحد لزوجته ولعروسه فكانوا يتزينون حتى إن مرة بعض السلف سؤل فقال أتدري بين يدي من أقف أقف بين يدي الله عز وجل فينبغي ينبغي الإنسان أن يكون على أكمل وأحسن هيئة على أكمل وأحسن هيئة هذا من باب الاستحباب من باب ما الفضل من باب الفضل أما إذا سطر العورة الغلظة وسطر العورة أخرى يعني من السرة إلى الركبة فصلت صيحة شريطة الله ألا تكون عورة واضحة شريطة ألا تكون يعني كما يفعل الآن في صراول النوم التي يصلي بها الناس هذه باتفاق العلماء إنسا وجنا صلاتهم باطل عندما يركع الرجل يركع ما هذا فإذا إذا كان السروال فضفاضا فصلاةه صحيحة إن شاء الله وإذا كان أي لباس فضفاض فصلته صحيحة إن شاء الله وأما الرأس فما هو داخل لا في سطر العورة ولا يحزن إنما هذا من باب الاستحباب فقط والنهي كما هو معلوم إما أن يعود إلى الذات وإما أن يعود إلى الشرط وإما أن يعود إلى غيرهما لمن يقول بهذه القاعدة طبعا لمن يقول بهذه القيود فإذا كانت إلى الشرط أو إلى الذات قالوا بالبطلان وأما إذا كان إلى غيرهما فلم يقول أحد بالبطلان لم يقل أحد بالبطلة على كل ننظر إلى مسألة القلنسوا القلنسوا قلنا لا يشترط في الصلاة أن يكون الإنسان عنده قلنسوا بتاتا ولا دليل على ذلك وأثر من عمر وأثر بعض الصلاة هذه كلها يعني اجتهادات فقط ولكن هل يجوز المسح على القلنسوا هذا هو السؤال هل يجوز المسح على القلنسوا وهذه التعلمون أن هناك صارت خلافات بين بعض الشباب على قضية المسح على القلنسوة هناك من قال لا يجوز المسح على القلنسوة ونص على هذا الإمام أحمد رواية من الإمام أحمد وما هو أو ما هي حجة الإمام أحمد ما هي حجة الإمام أحمد حيث قال لا يجوز أبدا المسح على القلنسوة طبعا عندما نقول القلنسوة ينبغي أن يكون هذا الاتفاق بيننا يقال لها القلنسوة بضم بفتح القاف إذا فتحنا القاف نضم السين نضم السين ولكن إذا لا يجوز فتح السين لا يمكن أن نقول القلنسوة القلنسوة لا هذه سمعت ولكنها لغة ضعيفة ولكن هناك لغة أخرى يقالها القلانسية القلانسية هذا نعم ورد وردت هذه الرواية لذلك لا تقول قلانسوه قلانسوه بفتح السين أما القلانسوه هذا نعم وارد فيه طيب إذا قلنا برواية الإيمان أحمد إذا قلنا برواية الإمام أحمد وهي رواية طبعا تحتاج لا دليل ما؟ ولا دليل على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخمار والخمار جمع خمر وكل ما يسطر الرأس ويدخل فيه ماذا يدخل فيه حتى القلنس هناك رواية أخرى قالوا ركزوا الحناب لما ذكروا قالوا, قالوا أولاً فيها مانعة فيها مانعة المانع الأول ما هو؟ لأنها لا تستر كل الرأس لا تستر جميع الرأس وفي العادة لا يدور أو لا تدور القلم على الرأس كاملة هذه العادة هذا الأول ثانياً قالوا لا مشقة في نزعها لا مشقته في نزعه وهذا أيضا هذا هما من عندهم وهذا أيضا لا أساس لهم الصحة لماذا هل معنى هذا أن كل شيء يلبسه الإنسان لا يكون فيه مانع لإزالته معنى أنه حتى حتى تسخين تقشعر شيء من هذا القبيل ممكن الخفين ممكن يزيلهما بسرعة لا يحتاج يعني لا مشقة في في نزعها ومع ذلك انظر لهذا القياس العجيب والغريب قالوا القلنس هو لا يجوز إيش المسح عليها لماذا لأنها لا تغطيك الراس وثانيا لا مشقة في نزعها ومع ذلك أباحو للمرعة أن تمسح على خمارها إيش معنا؟ بالعكس الخمار بسرعة يزن، لا مشقة في نزعها تماما والصحيح أنه يجوز المسح على كل ما يستر الرأس على كل ما يستر الرأس هذا هو الصحيح والحديث هو مسح على الخمار وأما النساء فقد ورد فيهم حديث وذلك أن أمنا أم سلمة رضي الله تعالى عنها كانت تمسح على أو تمسح خمارها كما ذكر المندري وذكر أيضا المنقدام في ماذا في المغني ذكر ابن المنقدام في المغني فإذا فعل مسح المرأة على خمارها هذا خلاص وردت فيه رواية أن أمنا كانت تمسح ورواية الإمام أحمد يجوز المسح ورواية لا يجوز المسح إمام أحمد له روايته رواية بالجواز ورواية بالمنع والذي منع الذي قال لا يجوز إمام أحمد ونافع حتى الإمام نافع أيضا وعلى أيضا إبراهيم الناخ عيد وأيضا حماد بن أبي سليمان حتى حماد بن أبي سليمان قال لا يجوز وقال أيضا بعدم الجواز الأوزاري وقال بعدم الجواز سعيد بن عبد العزيز سعيد بنوع عبد العزيز حتى وقال لا يجوز وقال لا يجوز وهو مذهب من مذهب الإمام الشافعي هي رواية الإمام أحمد و مذهب الإمام الشافعي الرواية الثانية الجواز رواية الثانية الجواز إذن فيمكن أن نقول المسعى خفين على قسمين أعفل المسعى الخمار على قسمين الناس اختلفوا في أو العلماء اختلفوا في قضية المسعى خمار المرأة على قسمين أو على روايتين رواية بعدم الجواز وهي رواية للإمام أحمد وقال بأنافع والنخاعي وحمد بن أبي سليمان وسعيد بن عبد العزيز وغيره منه وهو مذهب الإمام الشافع رواية الثانية الجواز لماذا؟ لأن أمنا, سلامة،, أمنا أم سلامة رضي الله تعالى عنها مسحت خمارها وطبعا رأاها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا وأقرها على ذلك وأقرها على ذلك وهذه مسألة أخرى سنصل إلى بإن الله عز وجل على أن الصحابي إذا فعل ما لم يكن ويقول إنها سنة إنما سنة ليس بفعل الصحابي وإنما بإقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وهذا كله سيأتي إن شاء الله ويكفي هنا في قضية المسح, المسح على الرأس المسح على الرأس ولذلك ممكن أن نقول في مسألة القلنسوة كثير من العلماء منعوا المسح على القلنسوة وهذا قوله وهذا قال ابن المنذر وقال لا نعلم مؤحداً قال بالمسح على القلن سوى لا نعلم مؤحداً قال بالمسح على القلن سوى إلا أناساً أناس المالك أناس المالك كان يقول المسح على القلن سوى المصح على القلن سوى فالذي يمسحه يكون عنده ودعمه من قول النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخمار وأيضاً يكون له فعل من فعل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لأن أنس مسح على قلن سوته وقال من قال بالجواز لأنه أنس إما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وإما هنا يدخل نقاش آخر وهل النبي لبس القلن سوى الصحح نعى النبس من الذي يمنع؟ وقد لبس النبس جبر ومية ولبس يعني إذا كانت لا لبسها وأما الإمام أحمد فله روايتان، رواية الميموني ورواية الخلال فطارت يقول بالجواز وطارت يقول بعدم الجواز قال ومن ذهب إليه لا أعنفه ومن ذهب إليه لا أعنفه معنى أنك إذا رأيت واحد يمسع على سوى لا تعنفه لأن المسألة فيها أثر المسألة فيها أثر وهناك من اشترط على أن القلنسو التي يمسع عليها لابد أن يكون عندها ماذا؟ أن يكون عندها ذؤى وهذا أيضا هذا الشرط ضعيف وبعيد إذن باختصار نقول المسح على الرأس يتم كاملا كاملا دون أن يمسع على شعر أو شعرتين أو حتى قالوا 11 شعر أو جزء منه أو بعض منه هذا لا يجوز قول ضعيف فالمسح كاملا لأن الباء ليست للطبعيض ولا يعرف هذا علماء النحن ومن, فعل ذلك ومن قال بهذا فقد أتى اللغة ما لا يعرفون كما قال ابن البرهاب وكما قال أيضا الشوكاني بأنه رد القول بالطبعيض رده السبوي في الكتاب في 15 موضعا ثانيا إذا قلنا بأنها زائدة أيضا هذا بعيد هذا بعيد وإذا قلنا بأنها للإلساق وهذا هو أصح للإلساق ولكن لا بد أن نقول له صفات ثلاث الصفة الأولى المسح وحده الصفة الثانية المسح مع الرأس والعمامة يعني كالعادة إن الجزء الذي لا يغطى الصفة الثالثة على العمامة فقط هذه صفات ثلاث هذه صفات ثلاث ولا يشترط توقيت ولا يشترط أن يلبسها على طهارة هذا هو القول الراجح ويمسح أيضا على ماذا على القلب سواء سواء كانت ساطرة أو غير ساطرة يعني كما قالوا في الخفين امس عليه ما, ما في رجلك عليه ما, ما تعلقته في رجلك وإذا مسح على الرأس ثم حلق رأسه فلا إعادة عليه فلا إعادة والقول بالإعادة قول باطل يعني قال لك مثلا الإنسان مسح على الرأس ثم حلق حلق الشعر كله فهناك قول يقول بإعادة المسح وهذا قول باطل طبعا مردود يعني كما لما سئل سيدنا علي في المسح على الخفين ثم ينزعهم الواحد هذا الأثر على ما فيه فقال رأيت لو حلق على رأسية ثم حلق أي يعيد قال لا فإذن هذا دليل على أنه لا يعيد والذي قال يعيد يحتاج إلى دليل خارجي أجنبي خاص إلى دليل أجنبي خاص ولا دليل على ذلك ولا دليل على ذلك ويجوز له أن يمسحه بدون أن يكون هناك توقيت كما تنسح المرأة على خمارها دون أن تتبع ذوائب فلأن المسح على التخفيف ويجوز له وأن يبدأ بالمقدم وليس من المؤخر على الراجع وإذا فعل فوضوءه صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى ويكفي اليوم على مسألة مسح الرأس إنما أردت أن أقف عند مسألة مسح الرأس للكلام الذي يضر عليه الآن وقديما وقديما وللأسف ويقع الخلاف من العلماء أتم المسألة الحديث ننظر باب مسح الرأسي كله آه. باب مسح الرأسي كله لقوله لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وقال ابن المرأة هذا وامسحوا برؤوسكم يعني الآيات تعمل يعني لا تخصص برؤوسكم فتكون الباء هنا لماذا قلنا للإنساق على الراجح يعني يبلل يده يبلل يدين ثم يمسح رأسه كما سيأتي إن شاء الله في الحديث لربما غد إن شاء الله نبدأ فيه فعمم الرأس ولم يقيد نعم ولكن هنا العموم العموم يعني يقول العلماء بأن المقر مسحوا برؤوسكم لم يقول لا من المقدم ولا من المؤخر ما قالش لا من المقدم ولا من المؤخر ولكن الحديد يبين لكن مشكل الحديد يقول حتى لأن الحديد ورد فيه أنه يبدأ من مؤخره إلى مقدمه فلهذا قالوا الصحيح اللواية الحفاظ والجمهور نعم. وقال ابن المسيد المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها. هذا من قال بأنه يمكن أن يكتفي ويقتصر على مسح بعض الرأس فقط أو ربع الرأس أو ثلث الرأس. شافعي. هذا القول كيف هو؟ إذا أردنا نتقدم وهذا هو المظنون بالطلب وهذا هو الذي ينبغي. نقول هو مرجوح. نقوله هو مرجوح. ووالصحيح العموم. شنو هو العموم من أين يوخذ؟ ظاهر الآية العمو يوخذ من ظاهر الآية وامسحوا برؤوسكم رؤوس ما قالش بعض رؤوسكم نعم في قال موسيّد وقال ابن المسيّد المرأة بمنزلة هذا أثر ابن المسيّب وصله ابن أبي الشيبان في مصنفه وصل ابن أبي الشيبان في مصنفه المرأة بمنزلة بمنزلة في ماذا؟ لكن في ماذا في لا في وجوب مسح الرأس لا بد من هذا القيد المرأة بمنزلة الرجل في وجوب مسح الرأس لا نعم نعم مالك مالي أيوز. معنى هذا أبا. أن المرأة أيضا تعمم مسح رأسها كالرجل وليس لها حكم خاص تعمم مسح الرأس كما أن الرجل يعمم مسح الرأس حتى ولو لم يكن في الرأس شعر إذا كان واحد ما عنده شعر في الرأس هل يمسح الجواب نعم يمسح حتى ولو لم يكن عنده آ نعم ولكن مسألة المسح قال رجح العلماء الآخر بما ورد يبدأ من المقدم ولكن قالوا إذا فعل بأي كيفية أجزأه ذلك وترك الأفضل يعني كان مقبلا أو مدبرا نعم وسؤيل ماله، يجزي وأن يمسح بعض الرأس. هذا السائل كما سيأتي إن شاء الله من هو؟ الكلام عليه طويل في المسألة، فاحتج بحديث عبد الله بن يزيد ابن Yazid. احتج بحديث عبد الله بن Yazid. كلا إنه الذي سأله عيسى بن الطباء وقيل غيره. سيأتي إن شاء الله لأن حديث عبد الله بن Yazid عنم الرأس. قال بمقدم رأسه إلى طفاته مردوة. إلى المكان الذي بدأ منه فاستدل بهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى فيقال على أن الذي سأل الإمام مالك هو إسحاق بن عيسى بن الطبع هذا هو الذي سأل على الراجح هذا هو الذي سأل من الإمام مالك فأخبره وهذا أيضا رواية هذا الملك يعني وردت موصورة من طريق آخر أو مصرح به مصرح به في مو... في صحيح ابن خزيمة في صحيح ابن خزيمة من طريقه قال سألت مالكا عن الرجل يمسح رأسه يمسح مقدم رأسه فسأل الإمام مالك هو أم فأخبره بماذا بحديث عبد الله بن زيد نعم حدثنا نقف هنا إن شاء الله على الرواية. هذه الآثار الآن التي تكلمنا عليها وتكلمنا على صفة مسح الرأسي والمسح على القلب حتى ولو كانت مشكوكا يعني فيها يعني العيون مفتوحة لا بأس يمسح عليها وما على مذهب المالكي الشرط المعروفة على الخفين فلا يمسح ولكن الصحيح كما قلنا لكم يمسح على العمامة وعلى بعض الرأس والعمامة ويمسح على الرأس وحده ويمسح على القلنسو لأن سواء كان استوفت كل الرأس أو لم تستوفيه سطرته كله أو لم تستره وعلى القول كذلك المرأة تمسح على خمارها ولا, ولا يحتاج ولا يطلب منها أن تتبع تأخذ يعني الذوائب وتتبعها هكذا بل يكفي أن تمسحها هكذا وترجع المكان الذي أو بدأت منه أو المكان الذي بدأ منه إذا كان رجلا ولا يشترط في المسح أن, أن تلبسها على طهارة يعني الخمار أو القلنسوة أو العمامة كما لا يشترط أن يكون فيه توقيت للمسح كالخفين هذا لا دليل عليه والله تعالى أعلمه أحكام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونقف إن شاء الله على ماذا على الحديث Evet nah.